لما بتلمسني بتحسسني ان انا في ادايا العام كل اللي نقصني واما بتتكلم انا بتعلم احب الناس والطم طول ما انت حسسني وبحس تقرب لي وبص في عيني نستني اللي فاك شفت معك حاجات ما شفتهاش غير وانت واقف بالأيدي وبحز معاك تخيلت في الحب ده كله هيبه وليل عليك نفسي فرح معاك وتهنى في هواك وحياتك تخدني في حضنك وتقربني ليك